يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى إذا تدايَت بدين إلى أجل مسمى فليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليمرد الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخص منه شيئا فإن كان الذي عليه حق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل له وفليم للوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ولا إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يبشّه ذلك إذا ما دع ولا تسأمّه أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله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 وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه خسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وَإِن كُلٌّ عَلَى سَفَرِهُ وَلَمْ تَجِدُ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْضُودًا فَإِن أَمِنَ بَعْضُ بَعْضًا فَلْيُأْدِي الَّذِي تُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَقِلَّ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُ الشَّمَادَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ مُؤَاثِمٌ قَلْبُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تَبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ حَاسِبٌ عَلَيْهِ اللَّهُ فَيُخْزِيهِ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ فِي قُلُوبِهِمْ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 أفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا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 Aztánk a szükségeseket, a szükségeseket,